قال فعلتها اذا وانا من الضالين قال فعلتها اذا وانا من الضالين فترضت منكم لما اخذتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ففرقت منكم لما خبتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني فيرعون وما رب العالمين ايرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قَال لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ رسُكُمَّ أُْصِلَ إليك لَنُون خ إِ وَسُكُمَّ أُسلَ إلَكُ لَذونقالَالَ رَبُّ المَشِقِ وَمَغْرِبِ وَم بَنهُماقال رَبُ المَشِقِ وَمَرِِ وَماَا بَهُماَا إِنكُتُمْ تَعقِلون إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لئي اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال أولو جئتك تَمِنَ الصَّادِقِينَ هَلا فِيهِ كُنْ تَمِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَ صَاحُ فَإِذَا هِيَ تُرْبَانٌ مُبِينٌ فَأَلْقَى فَإِذَا هِيَ تُرْبَانٌ مُبِينٌ قل للبلء حوله ان هذا لساحر علي قل للبلء حوله ان هذا لساحر علي يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون يريد هي ما ذا تأمرون هارون ارجِه واقاه وبعث المذائين حاشرين هارون اوجه واقاه وبعث المذائين حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم بكل سحار عليم سَدْنِيَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم سَدْنِيَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ